ان الانسان ليطغى يطغى راه استغنى ان الى ربك الرجعى ارهيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارهيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أرهيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سند الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب.